ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمّم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء أخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قوم ليلا ونهارا فلم يزدهم الدعاء إلا فرارا وإن كل دعوتهم لتقفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم.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 فقلت استغفروا ربكم إنه ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم